طيوف الحب توينا ويزهر روضها فينا مضت في الله رحلتنا بماه الخير تسقينا هيا روحا تعانقنا وبالإيمان تروينا زمان الوصل ودعنا فبات الوجد يشجينا روحا تعانقنا وبالإيمان تروينا زمان الوصل ودعنا فبات الوجد يشجينا فبات الوجد يشجينا هيا روحا تعانقنا وبالإيمان تروينا زمان الوصل ودعنا فبات الوجد يشجينا فبات الوجد يشجينا طيوف الحب توينا ويزهر رمضها فينا مضت في الله رحلتنا بما الخير تسقينا سيذقى طيفكم ابدا بذكراكم يسلينا فلا بعد يفرقنا ولا الأيام توسينا لقد سارت مراكبنا رضا المولى أمانينا لتجنبنا شملنا أخرى جنان الخلد آمينا جنان الخلد آمينا لقد سارت مراكبنا رضا المولى أمانينا لتجمع شملنا أخرى جنان الخلد آمينا جنان الخلد آمينا لسارت مراكبنا في ظل مولا أماننا لتجمع شملنا أخرى جنان الخلد آمينا جنان الخلد آمينا.